وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أَمْ حسبت أَنَّ أَصْحَابَ الكهف والرقيم كانوا, كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إِلَى الكهف فقالوا ربنا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 ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وَإِذَا غربت تقرضهم, وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله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 فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أَوْ يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا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 ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا, إلا ان يشاء الله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 وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ربهم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عيناك عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَكَانَ أَمْرُهُ فرطا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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا لن واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رودت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا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 ووضع الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صغيرة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 ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا, لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها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 ومن أَظْلَمُ ممن ذكر بِآيَاتِ ربه فَأَعْرَضَ عنها ونسي ما قدمت يداه إِنَّا جعلنا على قلوبهم أَكِنَّةً أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا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 وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فَلَمَّا جاوزا قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَأَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا وَجَنَا إلَى الصَّخْرَة فَإِنِّي فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فرتد على اثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه, وعلمناه من لدنا علما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 قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فإن اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى حتى احدث لك منه ذكرا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 فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما أهلها اهلها فأبوا, فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه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 فأردت أن أعيبها وكان وراءهم بلك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا, فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا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 لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السديل وجد من دونهما قوما لا يكادون, لا يكادون يفقهون قولا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 الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون ان لهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا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 قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قبل أن, تنفد قَبْلَ أَنْ تنفد كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مثلكم يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا